قَتَلُوا يُوسُفَ فَأَوْطَرُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قوما صالحين وَلَقَائِلُ مِنهُم لا تَقُتُلُ يوسُفَ وَأَلْقُوه فيِي غَيابَةِ الجُب وَأَلْقُوه فيِي غَيابَة الجُبَّلتقِقُهُ بعضُ السَّيّارَةِ إن كُنتُم فَاعلين قَال يَ أَبَنَ مَا لَكَ لا تَأمَنَّا عَ يُوسُفَ وَإَِّ لَهُ نَاصِفون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحسنني أن تذهبوا به وأخاف أن 117. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 118. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إِلَيْهِ لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء أن يبكون قالوا يا أباهم لا ان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدماء كَذِبَ قَالَبَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيل فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غلام وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقالَا الذي شْتَرَهُ مِمْ مِ صْرَالِم رَأَتِهِ أَكْرِممَثْوى أَكْرِممَثْوهُ عَسَأَ يَنفَعَنَا أَوْنَ التَّخِذَهُ وَلَدَم وَكَذَلِكَ مَكََّا لوسُفَ فِي الْ الأرْرضِ وَلِنْ وَعَِّمَهُ مِن تَأول الأحَادثِ واللَّهُ غَالِبٌ عَلَ أَممرْرِهم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 قال معاذ الله قال معاذ الله ان انه ربي احسن مثواي انه وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْوَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ ما وَمَن أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ إِلَّا أَنْ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 ما راى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكم قال انه كيدكم إن عظيم يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين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 عَدِمَارَ اَلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخر إني أراني ونحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قَالَ لَا يَأْتِيكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ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 ذلكم من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي استجن ارباب متفرقون خير ام الله خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء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 ذلك الدين القيل ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي استجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فِيهِ تستفتيان وَقَالَ للذي ظن أنه ناج منه مذكرني اذْكُرْ رَبَّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي <تصفيق> السِّجْنِ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 وسبعن بلات خضر واخر يابسات لعلني ارجع الى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصلتم فدروه في سنبله فما حصلتم فدروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد ياكل ما قدمتم لهم ياكل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحصنون ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه غاث ناس وفيه يعصرون وقال الملك اتوني به فلما جاء اهر رسول قال رجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوة اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم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 ذلكَلِكَ لعلممَ أنّي لَْ أأَخُهُ بالِالغَيْبِ وَأَ اللهَّه لا يَهْل كَيدَ الْ الخائِنين وَما أُبَِْئ نَفْسين إنِ النَّفْسَ لَأََّرَةُ بِالسِ إِللاا مَا رحمَ رَبّ إِ رَبّ غَفُور الرَّحم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء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 وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها, لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بطاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بطاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير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 انا اخوك فلا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الاستقاهه في رحل اخي ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلٌ بَعِيرٌ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ 129-قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 120-قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين 121-قالوا جزاؤه من وجد في رحمه فهو جزاؤه كذلك نجزي كذلك نجزي الظالمين فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كيدنا ليوسف كان ليأخذها في دين الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ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 فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا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 حتى الله ان ياتي لي بهم جميعا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 فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنا وَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفٍ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 امر رحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم ان لا اجد ريح يوسف لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم فلما انشى فالبشير القاه على وجهه فرتد بصيرا قال الم اقل لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا ان كنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي قال سوف هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ وَقَالَ دُخُلُهُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمنين.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 إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني مِنَ الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما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 مشرِكُون أفَأمِنوا أَ تَأتَهُم راشَةٌ من عدابِ اللهَّهِ أَ تَأتَهُم السَّاعةُ بَغْتَها